عشان انت دي السجديد تكون لك ربطة كمان بمليم, بمليم. الله فرحت يقول لزمراء الوال حفظ اللي بتعدي في وسعيد <تصفيق> هذا عالم ما بمعنى, ما الكلمة. ما بمعنى الكلمة ما فاصبحت عادة كلما تخلف الشيخ عبد المطلب تعالى يا شيخ يوسف كل ميتين من الله تعلمتم بالأذى في وقت ما الأوقات كان اذا ذكر القرنباوي شاعت شاعت اريد ان اكون شيخا للاصفر وعدين سكننا مع بعض م. ودخلنا الكلية مع بعض ودخلنا المعتقل معتقل الطور مع بعض عملنا ضجة جمع العساكن انتو قلبتوها جابعة انا عارف <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم عفو التجربة هذا البرنامج الذي نلتقي فيه مع رموز الأمة الإسلامية لنطل منه على الجانب الآخر من حياة رموزنا هؤلاء الجانب الاجتماعي التجارب الشخصية وما إلى ذلك ضيفنا في هذه الحلقة ضيف مميز كنا قد التقيناه في حلقات ماضية رجل أحبته قلوب المسلمين نفع الله به وجزاه عننا وعن الأمة خير الجزاء ضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة هو سماح الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حياكم الله يا شيخ يوسف حياكم الله ومريك الله يحييكم يا شيخ نحن نشكرك على تلبية الدعاة مرة أخرى رغم التعب وكثرة المشاغل لكن أعانك الله جزاك خيرا في أذكر في حلقة ماضية فضيل الشيخ كنا يعني سرنا معكم في سيرتكم الذاتية العاطرة ووصلنا وإياكم إلى أن اعتقلتم وأنتم في المرحلة الثانوية في الدراسة ووضعتم في المعتقل في كان وبدأتم هناك الدعوة داخل السجن أيضا حياكم الله يا شخيص حياكم الله, <تصفيق> <تصفيق> الله إحنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا وامامنا اللهم صل واسوتنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبعه هداه صلى الله عليه اللهم ارزقنا خيرا من امسنا ورجع الغدنا خير من يومنا واحسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره أنت امين انت تركتنا المره اللي نحن في الحدز في الحدز بقسم الشرطة في زفتة مركز زفتة غربية نعم وفي هذا الحدز لم نبقى فيه إلا ليلة واحدة آه فليلة واحدة وفي اليوم الثاني رحلونا إلى طنطا حيث يعني يحقق معنا وتجرى معنا الإجراءات من المباحث العامة أو كان يسمونها القسم المخصوص, المخصوص لذلك الوقت وحينما ذهبنا هناك استدعانا رئيس القسم المخصوص وكان ضابطا مشهورا ومعروفا بالقسوة والتعسف اسمه سعد الدين الصنداطي رحمه الله على كل حالة واستمعني انا وجميلي و ظل يقول لي ماذا تريدون انتم ايها الاخوان تريدون تحكموا البلد وما من انتم انتم يعني كلكم نصف مليون آه. نستطيع نوبدكم عن اخركم ممتعي. وخلي الباقي بدل ماها 20 مليون 12.5 يعني يعني يعني وعد دور هذا الكلام واحنا يعني وجد له يعني وقل له هو يعني الانسان يعني هو حشرة حتى انه وباد أو كذا فالقرآن يقول انه من قتل نفسا بغير نفس او فسال في الارض فكأنما قتل الناس جميعا وانا فكأن... تريد ان تكون زعيم لا انا لا اريد ان تكون زعيم ولا شيء انا حكم شرعي داء به القرآن ما كنت مهزوزا لا لا, لا لا يعني بالعكس كنت مطمئن يعني جدا وضللنا كما اشرت في الحلقه الماضيه نعم. في هذا السجن يعني حوالي 40 يوما 40 وخرجنا منه يعني في يوم اظن 13 فبراير اللي هو وجدنا الصحف تقول مصرع الشيخ البنا ما رأينا الصحف من يوم ما دخلنا هذا السجن القسم ده نعم لم نرى صحيفة نعم إنما خرجونا بقى لكي يرحلونا إلى القاهرة رأينا الصحف وابتعي بتيال الشيخ حسن الدن كانت مفاجأة يعني كبيرة يعني وأخذنا من طنطة إلى القاهرة الى اا الباخره اسمها اسمها عيدة اللي تنقلنا الى جبل الطور اه يعني انتم سترحلون قدامكم اشوار لسه اه, آه الى آه جبل الطور اه ف وفي هذه الباخره حقا تعرفت لاول مره على الشيخ محمد الغزالي رحمه الله محمد الغزالي كان يكتب في مجله الاخوان نعم كتابات يعني جيده وادبيه واصلاحيه وثوريه نعم يعني فكنت أظن في أول الأمر انه يعني ليس شيخا آه. اديب من الاذبة رجل اديب افندي آه. آه. أيوه. أيوه. لا يكتب في ما يكتب في المشايخ وبعدها جيش في يوم كتب كده محمد الغزالي الواعز قال الله الواعز قال هو نقبه من عيدة الواعز آه. ولا نعم. هي صفة آه. وظيفة آه. فاعرفت انه لا ده وظيفة واعز فعلا هو نعم. شيخ زيك نعم. ايه يشيخ كثيرا يعني حوالي 9 سنوات 9 سنوات يعني بس هو تخرج صغيرا دخل المعهد يعني عمره 10 سنوات نعم ف من ناحيه الدراسه كان بيني وبينه يجي 14 سنه اه, آه في الباخره التقيت في الباخرة حصل كان هرج ومرج في الباخرة وبعدين ظهر شاب كده اقرب الى القصر نعم وابيض الوجه وحاسر الراس نعم مثل الان كده كان لابس افندي ولا كان لا لا مش كده طوب يعني انا يا اخوان يعني يجب ان تنضبط ولابد ان نتعلم الصبر والثبات وننتظر حتى نصل الى هذا المكان الذي انطلقت فيه شرارة الوحي المقدسة بتحرير امة مستعبدة والكلام والاخوان كلهم انصتوا كلكم مساجين معناته اللي على تقالين هذا المركب كثيرون شيخ يوسف على على السفينه كثير انتم يعني يمكن حوالي 400 شخص او كذا يعني هذا زي كده المهم الجميع انصت له فقلت له بعض الاخوان حولي ما نهدد المتكلمنا انا تعرف هذا المتكلم خارفت بالله والله ما عرفت قل هذا الشيخ محمد الغزالي ف رحت بعد كده سلمت عليه وتعرفت عليه وذهبنا الى معتقد الطور بتنا ليلة في الطريق وفي اليوم التالي وصلنا الى الطور فروحنا الى الطور الطور هذا المعتقد هو يعني مكان يوضع فيه الحجاد حينما يأتون من المملكة العربية السعودية يعزل الحجاد حتى, حتى يطمئنوا أنه ليس إلا يحملون أمراضا معدية وكذا يبقوا أياما بعدين يرحلوا إلى الظاهرة أو إلى السويس او إلى بلدانهم ف ف هو فقسمونا حزاقات حزاءات نعم وكل حزاء عده انابر سجن كمير. جاهز معد هو السجن معد يعني هو مش سجن, سجن هو, مو هو, مو هو محجر صحي محجر يعني فوضعوني من حظي ان كنت معاه في الحذاء اللي يا ام الشيخ الغزالي مم. وهو لم ذهبنا كان الإخوان يعني على عادتهم انتصالا للحديث الشريف إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم فأمروا أحد الإخوة وكان شيخنا الأستاذ البهي الخولي ولكن الأستاذ الخولي بعد أيام استدعوه من القاهرة للتحقيق معه في إحدى القضايا هو كان كبير سنه بالنسبه له كان, كان كبير السن هو زميل الاستاذ اسن بنه نعم, نعم. فذهب الاستاذ باين يقول فا الاخوه اختاروا الشيخ الغزالي رغم صغر سنه في ذلك الوقت نعم. يعني كان 30 31 سنه ولا حاجه نعم فا اختاروه اميرا على عنبره اميرا على الجميع نعم و... الشيء بذلي بعد كمي يوم صلى بنا الجمعة وخطب بنا خطبة يعني نارية وقد مظاهرة بعد الصلاة داخل المعتقل, داخل المعتقل لأنهم لا, لا يعطوننا حقنا من الطعام نعم يعطوننا شيء قليل لا يسمن ولا يغني من جوع, من جوع فقال هناك تسقط سياسة التدويع تسقط اللصوصية المنظمة قد مظهر بعد الصلاة من المعتقلين وعدنا نكتب فالكومنظام قود المعتقل يعني خافلة نعمل ثورة نعمل كذا فجيه التفاوض مع الشيخ بزاري ومع الرؤساء الإخوان وقال أفضل شيء نعطيكم الأشياء اللي هي مصروفه لكم نعم انتم مصروف لكم كذا كيلو من العرس مم. ومن الفول من الحمص من البولو نعم مش سردين آه. اشياء كذا خضار يوميا نعم. ولحمه نعم. تيجي احيانا فانسى هل كنتوا تطبخوا ما فيش ما منى اه يعني الاول كانوا هم هم, هم الآب يعملوا يدونا القليل والباقي ياخدوه يعني يعني يعني ففعلا قلنا اي واحنا نعمل كده نعم. وفينن ننظم على اساس كل انبر يعني ياخد يوم يطبخ طهي والحاجات دي وتنظيف لل جميعا لا ال400 موزعين, موزعين. ال يعني هي اول مره هو كان في اكثر من كان في قبل اه اه يعني في كده ناس راحوا قبلنا وناس بعد كده دون اه اه الى في تلت عنابر او ثلاث حزاقات كل حذاء فيه عنابر عده يعني 10 12 عنبر والعنبر يعني ياخذ له 40 50 واحد نعم يعني مجموعات مجموعات النام على يعني الارض مفروشة وكل واحد له فرشة يعني كده مش ولا حاجة في الارض والمخدام النام عليه وفكان كل يبقى ياخد يوم عليه يعد الطهي والحاجات دي وينظف العنابر, العنابر كلها يمر عليها يعمل تنظيف عامه يعني والكل وافق ما حد كله هذا و... واصبحنا مو مستين فكان م. حياتنا في الحقيقه في المعتقل هذا حياة في غايه من اللطف والاعتدال والتوازن لانه نف... نف... نؤدي الصلوات في اوقاتها نعم وجماع... جماعات اه جماعة طبعا آه. جماعه واحده جماعه واحده كل المعتقلين كل جماعه واحده معتقل جماعه واحده يعني مئتين شخص ولا ها. اكثر في كل مع بعض بتاع يعني او تلتمية كذا في كل بتاع يصلوا يصل في المسجد المسجد عبارة عن ايه احنا في الصحراء نعم فبنعمل شوية حجارة اه. يعني هو مكان بنعمله للامام نعم ونصلي وما تروش بالرمل هذي يعني اه. فنصلي الصلوات كان إمامنا الشيخ الغزالي يقرأ بنا القرآن ويدعو كان له دعاء كده لطيف يقول اللهم افكك بقوتك أسرنا وادبر برحمتك كسرنا وتولى بعنايتك أمرنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم عليك بالظالمين <تصفيق> يعني نذير ممادين في قبل الفجر نعم. بساعة ونصف ساعتين مم. نقوم لصلاة الليل يقوم الجميع يا شيخ الجميع يعني ما. آه. وكان حتى في أحد الإخوة في الحزاء عندنا نعم. يعني صوته ندي ورخيم يمر كده أذكر صوته لازال يرن في أذني يقول يا نائما مستارقاً في المنام قم فاذكر الحي الذي لا ينام مولاك يدعوك الى ذكره وانت مشغول بطيب المنام يا نائما يلا فكان الاخوه لبعضهم يكون لسه نايم نعم. ما يسمع صوت هذا نعم. الأخ يستلتز ويذهب للوضوء نعم. ويعود إما للصلاة أو يفتح المصحف وأقرأ وتجد هذه العنابة كلها لا. تدوم بالقرآن كدوي النحل حتى يأتي الأذان ونهرول إلى الأذان ونسمع الشيخ الغزالي وهو كثير القراءه في صلاه الفجر الفجر <تصفيق> وبعد الفجر نقرا الادعيه الماثوره ون ثم نتفرق إلى حلقات حلقات يعني حلقه مع الشيخ الغزالي حلقه مع الشيخ سيد سابق حلقه مع الاستاذ عبد البديع صقر كل واحد يعني يشوفه الشيخ وده عليهم حلقه دروس يعني دروس. الى ان تطلع الشمس آه. يعني بالطلوع الشمس عندنا يعني رياض. حركات رياضيه رياضة. رياضة كان الذي يدربنا الرياضه الاستاذ محمد المهدي عاكف <تصفيق> الذي هو المرشد العام للإخوان هو الذي يدعوكم كان منها. هو يعني في المعهد العالي للتربية الرياضية طالب في المعهد العالي آه. للتربية الرياضية آه. هو يعني متخصص فكان يأخذنا بقى يجر هنا ويضعبنا سني ومد وزحف في الأرض آه. أحيانا <تصفيق> يعني وهكذا لحد ما يعني نتعب بقى كده وناخد كده نذهب بقى الى الافطار نعم ومعد الافطار ممكن ناخد راحة شوية, راح شوية وبعد شوية نقوم بقى نرتب كل واحد رتب فرشته ورتب حاله ونبدأ دولات حرة نعم. واللي عليهم الطبق يطبقه واللي عليهم كده وتزاور بين العنابر بعضها وعلى وبعض الاخوان الغربية ودرا اخوان الشرقيه ومناطق بقى اخوان أو... البحيره ودرا اسيوط كذا ويتعارف بعضهم على على على بعض يجي العصر تبدأ محاضرات عامه كان شيخ غزالي اذكر في ذلك الوقت القى علينا محاضرات عن استبدال السياسي الاسلام والاستبداد السياسي أصدرها, اصدرها بعد ذلك في كتاب نعم, نعم. والاستبداد السياسي نعم. يعني الشخصي السابق اعضا يديننا في الفقه نعم. يعني وهكذا نعم. ف... فكان المعتقل في الحقيقة يعني جامعة. مدرسة جامعة. يعني يعني جامعا للعبادة وجامعة للعلم وندوى للأدب وبرلمان للتشاور وملتقى للتفاهم والتحاور كل المحاذير اللي سجلتم سجنتم من أجلها موجودة عندكم آه آه أنا ضمنت هذا في قصيدة لي قلتها بعدما خرجنا من المعتقل وقالوا إلى السجن كلنا شعبة فتحت ليجمعونا بها في الله اخوانا قالوا الى الطور كلنا الطور مؤتمر فيه نقرر ما يخشاه اعدانا فهو المصلى نزكي فيه انفسنا وهو المصيف نقوي فيه ابدانا معسكر صغنا دندا لمعركه ومعهد زادنا بالحق عرفانا, عرفانا. من حرم الجمع منا فوق اربعه ضموا الالوف بغاب الطوري اسدانا اياما لك لو خمسه تاءوا ما ممنوع ممنوع دريما 1000 ما راح ماشي فجمعوا <تصفيق> اله ضموا الالوف بغاب الطوري اسدانا راموه منفا وتضييقا فكان لنا بنعمة الحب والإيمان بستانا هذا هو الطور شاء أن نذوب به وشاء ربك أن نزداد إيمانا الله. الله. ولذلك احنا كنا بنطلق على هذا المعتقل في ذلك الوقت معتقل الطور هو المخيم الدائم للإخوان المسلمين لسنة 1949 السفر والمصاريف والنفقات والتكاليف على, على حساب <تصفيق> الحكومة المصرية مشاهدي <عن> <تصفيق> الكرام لحظات ونعود بإلى الله تعالى مشاهدي الكرام أهلا وسهلا بكم مرة أخرى ما زلنا مع سماحة الشيخ يوسف القرضاوي في سجن الطور الشيخ يوسف كان هذا هو كما ذكرتم على حساب الحكومة ولكن هو مؤتبر لكم طبعا نعم لنا كل حق جاءنا شهر رمضان وقضينا شهر رمضان في المعتقل وكان من احلى الرمضانات وقضينا اذكر في هذا الشهر نعم. احتفلنا فيه بغزوة بدر يعني اليد السبعة عشر رمضان وتحدث المتحدثون واحتفلنا فيه بليلة القدر نعم. وكان لي في ليلة القدر طلب مني الاخوة نعم. باعتباري شاعرا نعم نعم فطلبوا مني قصيدة في هذه المناسبة يعني تتخفنا بها يا شيخ آه فألقيت هذه القصيدة وكان لها وقعها على المفوس نعم يعني كانت قصيدة نونية وأنا أكثر قصائدي في تلك الفترة نونية كانت نونية <تصفيق> فأنت مطلعها كان عشقتها فاسترقت قلبي العاني فقمت أعزف فيها عذب الحان سموه شعرا وإني لا أراه سوى آهات قلبي وإحساساتي وجداني حسناء همت بها شوقا ولم أرها والقلب يوقن منها كل إلقاني ان تسألوني عنها فهي ليلتكم خير الليالي وفيها خير الله وبعدين لأ فيها يا ليلة زانها ربي وشرفها تنزيله في دجاها نور قرآن دستور حق وتوحيد وتربية يبقى وإن زال هذا العالم الفاني رب رجال مغاوير اهتدوا وغزوا إن الرجولة من نور ونيران أمس بلال به من ذلة ملكا وصار سلمان شيئا غير سلمان لله فتيان حق لو رأيت فتم منهم طرى ملكا في زي إنسان فمن يدان أبا حفص وصاحبه ومن يدان علي وابن عفان هذا الكتاب غدا في مصر أو غدا في الشرق وأسف شمسا تضيء ولكن بين عمياني يحاط بالطفل حرزا من أذى وردم وفيه حرز الورى من كل خسران يتلى على ميت في ذوف مقبرة وليس يحكم في حي بديواني فكيف نرقى ومعراج الرقي لنا أم سندر عليه ذيل نسياني الله وفيها يعني الله كلام الله عن الله المعتقل الله نحن النجوم تزين الكون طلعتنا ويهتدي بسنانا كل حيران نحن النجوم فلا تعجب إذا انطلقت منا رجوم أخافت كل شيطان قالوا اغمروا قالوا اسدنوا واغمروا الأقسام واعتقل واعتقلوا فجمعونا على حب وإيمان وصادروا ما لنا من جهلهم ونسوا ان يحجروا رزق رزاق ورحماني واسرفوا وعلوا في الارض واتطهدوا وعكر النيل من هامانه الثاني وعذبوا كي يذلوا انفسا طمحت وعزت النفس ان تعنوا لسلطاني والليف لن تحني الاقفاص هامته وان تحكم فيه الف سجاني ومعنين كان في الارض في الآخر مناجاه كان يعني يا رب إن الطغاة استكبروا وبغوا وبغي الذئاب على قطعان حملان يا رب كم أسرة باتت مشردة تشكو تدبر فرعون وهامان يا رب كم يوسف فينا نقي يد دانوه بالسجن والقاضي والجاني يا رب كم من صبي صفدوا فمضى يبكي كضريعه في ناب ثعبان يا رب رحمتك ابصر آآ يعني عندي ما وعدت به وانصر فنصرك من اهل الهدى داني يا ربي الله ربي الله رب يا رب وكان هذا ليله 27 رمضان في ليله 30 رمضان صدر الامر الملكي باقاله حكومة ابراهيم عبد الهادي التي لعظة <تصفيق> الله سمع المناجهة يقولوا ربنا سلام لي المناجهة للك القدر ودعبات للك جميل جميل كنا في فترة ما... ما ذهبنا الحقيقة إلى الطور مرتين نعم. ذهبنا الأول فترة حصل فيها الشيخ الغزالي وعدنا فترة في الطور وبعدين خذونا نزلونا الى مصر ثاني الى القاهره كما كتب فضيله الشيخ في المراكوله كلها حوالي 8 اشهر او 9 اشهر نعم وانما اخذونا وظنوا انهم سيفردونا عنا اخذوا مجموعه كلنا من طلاب الثانوي فودونا الى معتقل اخر في قرب القاهرة نعم. في ضواحي القاهرة م. اسمه معتقل هيكستيب ايش هذا الاسم اه ف انتظر يفرجوا عننا لا يفرجون خدنا كنوا واخدين معانا كتبنا في سنة خمسة سنوية عن الشهادة السنوية نعم. فخدنا الكتب عدنا نذاكر فترة وبعدين قدمنا لهم اوراقنا يعني علشان يعني امتحان الامتحان هم عايزين نعمل بتاع قالوا لنا لازم نشوف فبعد فتره قالوا لا ما سمحوش لكم يعني احنا قلنا يعني اما تجيبوا الامتحانات هنا وتامتحنونا وتحت الرقابه يا اما تاخذونا هناك نمتحن في القاهرة نعم فرفقوا وضعنا الكتب وسلمنا أمرنا لله وعدنا في الهاكستيب ديه فترة نعم يعني ونضم إلينا إخوة يعني يجون من أماكن شتى ومنهم الدكتور حسان حطحوت الله يرحمه الشيخ محمد جبر التميمي وعدد منادي خنا عندنا كذا وبعدين رجعونا ثاني للطور على السيارات اه ذابونا بالسيارات بس يمونوا بالسيارات مش واقف طويل <تصفيق> نقل نقل البضاعه فيها كاننا محشورين ببضاعه يعني و... والطريق كان في ال... في الشتاء وبرد الصحراء بالليل نعم برد شديد وحتى احد اخواننا يعني الاخر اسم احد اصدقائي رحمه الله اسم مصباح محمد عبده نعم. يعني اصيب بروماتيزم وكان هو يعني فكه يعني كده لطيف فكان الله يخرب بيتك يا كنج <تصفيق> الملك وكان يعني يقول لك ولست بشارب شايا بقرش ولكن أشرب الشايا البلاشا وكان <تصفيق> <يعني> <تصفيق> يضحكنا رغم أنه كان مريض, <تصفيق> مريض. انما يعني ونعودنا إلى مرة ثانية مرة معتقل إلى معتقل الطور وبعد رمضان لقد قلت الحديث عنه هذا بدأ الإفرادات ف كنت انا في اول دفعه وفرز يعني. عنها وكان باقي على الامتحان الدور الثاني الدور الثاني موففنا الدور الاول خلاص آه. انا يعني فاضل 17 يوم على الدور الثاني تسمح قبل الامتحان شيخ يوسف آه. ال ال الذي يعني يسمعه الناس ربما يقرؤونه عن المعتقلات خاصة معتقلات الإخوان المسلمين ومنها معتقل الطور وغيره انها يعني أن فيها شدة وأن فيها تضييق وربما شيء من التعذيب وإلى آخر الذي تحكيه لنا الآن شيخ يوسف وغير ذلك أنتم تجتمعون مع بعضكم البعض حولتم ال ال المعتقل إلى جامعة وإلى دروس علمية وإلى خطب نارية وإلى كيف يعني كيف التعذيب قبل. الذهاب الى المعتقل قبل الذهاب للمطار اه يعني التعذيب يبدا في اقسام البوليس وهذه الاشياء وانما بعد ما يروح لهذه المعتقلات يعني التعذيب في الاكل في السرب في ال ان ما حدش يزور ولا يزور واقطع عن اهلينا وعن كذا وعن كذا ولكن في عهد الصور بقى هذا اه لم نعد قلنا في عهد الثوره لم يمكتنونا من, من هذا اللقاء هذا اللي قعدنا في الزنازين مغلقة علينا هذا فيما بعد اه فيما بعد هذا وهذا اذا هذه في المعتقلات سابقا شيخي يوسف اه سابقا نزلت احنا يعني بعد كده بقينا نعتبر اللي الانتقال الاول ده ده كان بالنسبه للمكان ال... الاستاذ حسن الهضبي ما كان يسمع الاخوان يتحدثوا عن انتقالات وبعض التعذيبات في العسكري الاسود ومش عارف ايه وفي بعض الاشياء يقول يعني اتركوا هذا امامكم اشياء اشد من هذا اه <تصفيق> يعني آه آه آه يذكر بما هو آتم اه نعم إذن في المعتقل عشان بس ما نتجاوزه كثيرا المعتقل معناه صار فيه فرصة يا فيخ للتربية وفرصة للتعليم وفرصة لرفع الروح المعنوية وفرصة حتى لتبادل الأفكار ربما ووضع هذا أصحاب الدعوات نعم إنما ال الآخرون نعم يعني كان فيه شعيين موجودين برضو قريبين منا ما, ما يخلطوكم يا شيخ لا ما يخلطونا كل كانوا باستمرار في صراع ونقار فيما بينه وفي ما بينهم ويتقاتلون وانت اخذت أكثر مني وانت كذا وعشان ينظفهم العنبر اللي هم فيه يتقاتلون مين اللي ينظف ومين اصحاب الدعوات هم اللي جهنوا سجد جنة بايمانهم ورحم الله راموه منفا وصديقا فكان لنا بنعمه الحب والايمان بستانا لا في بعض الاخوه كان معانا اخ من ورحمه الله, الله كان اسمه الاستاذ حسني زمزمي وكان عالما وداعيا وحقوقي مم لكن قارئ واسع الاطلاع ولكن يعني كما يقول الشاعر خطراته النسيمة تنرحه خدايه ونمس الحريري يبنانا لا تحمل شيء لا, لا يعني ما, ما يعرفش يقشر صام عموز يعني, يعني ما لازم حد يخدمه في كل شيء فكان معانا لما كنا في القسم تنطق يعني متضايق ومتألم ونوعد نصبره ولما رحنا الطور الإخوان سموه رئيس لجنة العكننة <تصفيق> <تصفيق> ولكن هو يعني كان عكننته يعني <تصفيق> ظريفا <تصفيق> وكان يحب الساجع دايما فلما نقول له يقول له أستاذ زمزمي يقول إن شاء الله خراب يتعامي <تصفيق> خراب ده <تصفيق> عبد الرحمن عمار الذي كتب مذكرة حل الاخوان آه. فكان آه. هو دايما يصبر علاته علي و... يعني منجل خراب ف وخرج معايا في نفس ال ال الدفعه اللي خرجنا لما خرجنا رحنا القاهره بيتنا ليله في سجن في يعني قسم من اقسام الشرطه في القاهره قسم الخليفه آه. فكان قسم الخليفه حطونا في حجره مليانه بق كم اشياء وحر وحلت يقول اي خليفه دعى الله خليفه ادم قصه هذه صف هذا هذه صدقه ملوثه بالدم هذا مش من يتصدق عليك ثم يصفع هز... <تصفيق> صبرك يا استاذ حسني خلاص احنا لا, لا. لا. وخرجنا ذهبت إلى القرية يومين اثنين بعدا سفرت إلى طنطة لاستعدادا للدور الثاني الله للانتحان الله وعكفت على الكتب مرة أخرى ليلا ومهارا لا أكاد أنام إلا ثلاث ساعات أربع ساعات ودخلت للانتحان والحمد لله ربنا وفق بس يعني نقصت ارقامي في الفقه اول حصة مم. اول حصة بسبب ايه انا المراقب اللي بيراقب علينا مم. شوف الاستمارة يتقى الاستمارة مليش فيها صورة عادة الاستمارة فاها صورة الطالب فقال لتقى ازاي قابلوا استمارتك دية من غير صورة قالت والله اصدها كان فيه ظروف اي ظروف هذي تقول الله اكبر لا لها اي درورة تقول صراحة يا سيدنا الشيخ كنت في المعتقد كنت في زمن الطور حدثني حديثا جميلا او حزيلا عن زمن الطور قال الله شدني وحتى احدثه وتركت لصير نفسي هو نسي لنا وعلي الكتابة اكتب فضع مني وقت والله فعدت اكتب عادة عاده اطيل في نعم. الاسئله الاولى نعم الوقت انتهى وبقي السؤال الاخير وهو في الميراث نعم وأنا في الميراث ده منذ سنه رابعه ابتدائي فظنته هضم فف مني مع انه العلم صعب فأ... نعم ف فأ... من الامتحان وانا يعني مقطب الجبين اتميز وهي ضمح فاعل اخواني يا اخي كل عالي الظروفة يعني ايه يعني تقول اول عبدالطلع الاول اذا رسبت سنة فعل ثم رسبت ايه انا امان ايه تقول انا خايف اخد ثلاثين من اربعين يا اخي امتا ده انت طمع او, او, او طلعت ترتيبي الثاني على المملكه ما شاء الله لا الا بالله يعني زي من السجل ما شاء الله الاول واحد يعني كان صديقي ايضا مم. من المحله الكبرى مم. حامد محمود مم. اسماعيل مم. خد 500 و ونص ده مجموع درجاته وانا خدت 512 مم. فرق بيننا النص ده تبع الشيخ الثاني على المملكه هو طلع الاول نعم. على معاهد المملكة نعم. كان مملكه في ذلك الوقت المم... كانت كان لكن لما قوم يدونا المكافاه ادوهنا ادوها لنا بالتساوي مم. مكافاه يعني وقفيه نعم يعني سنتها كان 33 جنيه خدت 16 جنيه ونص هو 16 جنيه ونص نعم. ونص نعم. الله أوه الله اذا اذا سمحت الشيخ انتو انتو انت, أنت تعرضت لتجارب انا اشعر انها اكبر من من سنك في وقتها يعني تجارب المحتقر وتجارب اللقاء بقاده يعني الاخوان والعيش في هذا المعترك وفي هذه الظروف بهذا المستوى كان اكبر من من سنك يعني وهذا افادنا من غير من غير يعني نحن نحن يعني وخصوصا يعني لقاء مع تفتح الذهب نعم ومع الرغبة في الاستفادة نعم ومع العزيمة القوية على الاستمرار و... فكانت هذه خيرا وبركة علينا خلوصا انه لم يكن لنا هم يعني بذلك لا نحن متزوجين نعم يعني ولا يعني ولا ايه يعني من السدن والله شيخ يوسف يعني هذا, هذا الكلام الذي تقوله هو منطق يطيقه امثال يوسف القرضاوي لكن الشباب في هذه السن هذه الامور بالنسبة لهم تعتبر اهوال ومحبطة أنا, انا اقول لك نعم انا اول ما خركت من المعتقض ورحت عندنا ضرنا في الريف وقوم الناس يسلموا علي فبقيت احدثهم انا اتقل انخطف مختطفين مختطفين وازاي يا اخو ما, ما تعلمش جاي برضه يسموا صر على يسمعوا كلمتين ويشربوا القهوه ولا الشربات مسرعين ماشي كل الناس عندها يعني هذه اللمه وهذا, وهذا الصبر والرؤى وكذا لعل الله عز وجل هيئ الشيخ يوسف القرضاوي لهذه المهمه الكبيره الإمامة في العلم جزاكم الله خيرا وفي الفكر منذ من الصغر والله يؤتي فضل الله من يشاء المعتقل نحن يعني أنا ليش أكثر من مرة أعود إليه لأن هذه المعاني مرتبطة في أذهان كثير من المسلمين بما ذكرت لك قبل قليل أن من دخل المعتقل لابد أن يخرج معذبا معلقا مضروبا مقطعا وان المعتقل لا مكان فيه لتبادل هذه الاراء كما ذكرتم وهذه لا مكان فيه للعباده بعد ذلك, بعد ذلك بعد ذلك بعد تجربه تاخر عهد الثوره اصبح شيئا آخر شيئا اخر سناتي آه عليه آه حياتي طيب طيب ان شاء الله عندما ياتي في حينه طيب تعلموا من التجارب السابقه نعم وأصمموا على أن يحرمون من هذه الفرص فرص اللقاءات والاستفادة نعم, نعم, يعني نعم عليها دخل الطالب يوسف القرضاوي في الصف الخامس اختبر في الدور الثاني ونجح الثاني على المملكة نعم أين ذهب بعد ذلك آه هنا كان وقفة كان كثير من الناس يقول لي يعني ادخل كلية دار العلوم تستطيع ان تعين فيها محيدا نعم. والكلية دار العلوم اصبحت تامعة للجامعة القاهرة نعم. ممكن تبعث الى لندن الى كذا والى اي بلد اوروبي وتاخد دور اخ لكن انا كان عندي رغبة ان ابقى في الازهر نعم. عندي كتاب في سنة ثانية ابتدائي وكتاب القدوري نعم. القدوري داي من كتب الـ الـ الـ الأحناف المذهب نعم. الحنفي نعم. فكنت كاتب عليه كده يوسف عبدالله القرضاوي الطالب بالسنة النهائية نعم. بكلية أصول الدين نعم. فكان عندي رقب من أيام الابتدائي, من الابتدائي. فأذهب إلى كلية أصول الدين نعم. وكان وكان الذهاب الى الكليات باختيار الطالب في سنتنا بالذات نعم. عملوا تنسيق كل واحد يدخل في كلية حسب مجاميع فكان المفروض انا لو الامر طبيعي كنت نعم. ادخل كلية الشريعة حسب مجموعي آه. انما الشيخ احمد ربيعي اللي قال لي حدثنا حديثا جميلا وحزيلا <تصفيق> خلاني نزل... نزلت إيه ارقامي في الفقه فاصبحت ارقامي على كلية اصول الدين طبيعي آه سبحان الله دخلت آه ما اضعهم قال لي ادخل كلية الوالقربية انت شاعر واديب وكذا ولكلية الادباء بتاعوا تقولهم انا درست النحو والصرف والبلاغة بحيث تشبعت منها العشق لا بزيد عندي ما فأصبحت قادرا على أن أقرأ المطولات بنفسي لا. إنما انا أريد أن أدخل كلية أصول, كلية أصول الدين ودخلت كلية أصول الدين وتميزت فيها وكانت فيها هواي لا. لأنها كلية الثقافة الإسلامية العامة ندرس فيها التفسير خلال أربع سنوات والحديث خلال أربع سنوات. سنوات والتاريخ الإسلامي خلال أربع صنعوه على طول فلسفه يعني شوف حتى الفلسفه درسنا الفلسفه الشرقيه والفلسفه اليونانيه والفلسفه الاسلاميه والفلسفه الحديثه وفلسفه الاخلاق وهذه الاشياء والمنطق وكل هذه الامور وخدنا الاصول وعلم النفس يعني و هذا في كليه اصول الدين وفي كليه اصول الدين يعني طبعا انتقلتم معنا الى القاهره شيخ اه انتقلتم طول. من طنطا الى طنطا الى, الى القاهرة. القاهرة. وكان يعني... عمر الشيخ يوسف ذاك اليوم كم تقريبا يعني وشوف انا دخلت 14 سنه الى المعهد الديني في سنوات 23 23 سنه سنه بدأت فيها في الجامعة اه ذهبت لكليه اصول الدين اصول وكان في منطقه شبرا تبع جامع السوداء جامع الخازنداره نعم كرم صول الدين ملحقه بهذا نعم. الجامع فسكنت في شبرا مع بعض اخواني نعم واخذت بدات اخذ شوطي على الاساتذه ويعني الاساتذه يعني يحبونني نعم لكن احيانا تقع بين وبين أحد الأساز المشادة وتنتهي في النهاية بالصداقة يعني يعني أذكر هكذا يس. تسمح لي يا شيخ سننطلق معك في الرحلة إذا أذنت في حلقة قادمة بإذن الله تعالى نحن الآن على مشارف الدخول إلى كلية أصول الدين فيعني في نتركك في شبراء ترتاح شوي يا شيخ في السكن قبل أن ندخل نجهة معه ونعود إن شاء الله معك في لقاء آخر بإذن الله تعالى مشاهدين الكرام في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم سماحة الشيخ الدكتور يصف القرضاوي وعدنا بحلقة أخرى بإذن الله تعالى نستأنف فيها معه هذه الرحلة الملتعة المفيدة بإذن الله تعالى إلى أن نلتقي في حلقة أخرى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته